الوحدة الرابعة الدرس الثاني عطلة نصف السنة واحد استمع إلى الحوار الآتي ثم تحدث عنه مع زملائك الذهاب إلى العمرة يا سليم إلى أين قررت الذهاب في عطلة نصف السنة؟ يا صديقي لم أقرر بعد لحد الآن، ولكن سأتكلم مع العائلة في هذا الموضوع، وأنت ماذا ستفعل؟ أنا قررت أن أذهب إلى العمرة مع العائلة، وأحب أن أراكم معنا في هذه الرحلة يا سليم هذه فكرة رائعة، لأن زوجتي ستفرح في هذا الخبر الجميل في الحقيقة، نحن أيضا كنا نرغب في زيارة الأماكن المقدسة هذه السنة إذن، علينا أن نذهب إلى مكتب الشركة ونحضر كل مستمسكات السفر لنأخذ تأشيرة الدخول يا سليم. بأي الخطوط الجوية سنسافر؟ بالخطوط الجوية التركية أم السعودية؟ غالبا ما يكون السفر بالخطوط الجوية التركية. أنا أتمنى السفر بالخطوط الجوية التركية. بعد مدة في فندق. بمكة المكرمة مرحبا، نحن قادمون من تركيا، فإن الشركة قد حجزت لنا غرفتين لمدة أسبوع أهلا وسهلا بكم في مكة المكرمة، نعم، غرفتكما في الطابق الثاني هذه هي المرة الثانية أزور مكة المكرمة يا صادق، ولكن أحس بنفس المشاعر التي شعرت بها في المرة الأولى وأنا أيضاً عندما أرى الكعبة المشرفة يطمئن قلبي وترتاح نفسي وبدني يا صديق العزيز. إن شاء الله بعد أداء العمرة سنرجع إلى وطننا الحبيب سالمين غانمين بإذن الله.